وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظَنّونَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبِعُوا آذَاءَنَا إِن كُنتُمْ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 فَسَتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَتَى إلا إِنْ ظَنُّوا إِلَّا وَنَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ